من فائضه الغدي تقرر المصير من فائضه الغدي تقرر المصير أن تفقدوه Fawaddi'o-huh An tafqidu-huh فَنَلَتُوهُ ثُمَّ حَنَّا ريشا كان يغدو دمعا وكأن رب العرش ما ينيتاح يا قلب لا ويبقى هذا العراء دون No. So summa uh, uh, al uh, دوملقيصعتا من ديهات المحارقا وهي فوق الساهيا هل أظلم صدر في صدر بروح تأيقا؟ وهو اهل باريقا وهو في الروم حيما شايد دروب الشانقا هل في الروم فيما شاء في الدروب الشائكة ان من كراسو مسير الكوكبه ويا قد يا في الدروب إننا ويا سجورا ضلا وناني سجورا بالقاضي ويلقلب الموسى يا في الدروب إننا ويا سجورا جراني سجورا بالقبيل رفعت الضلع سيفا من الصدر الدمي وسلمته انت غدا يثمر عزاء ونصر اممي أنا زين سجل أيها التاريخ عزني. أبي الحين دارت الكلاري أنا زينب بس جاي التاريخ وازيك اهبي الحين دارت قد دون جرح ضوء أحمر يمع العواصل رب سبي صيارته ثورات الصبر ملاحم. تأثيره القيد عروق تقع نور رمح الجماد وإذا اذا خور دمعي فور منه الحمائق و الصغار يا نشيد فاري في كل المواسم تنفير شد و 'RE Greek Bars irgendjum Yineamat여 Al-Fatah Yineamat قدوا العرض خطانا فهوينا كل هم الفهوانا أهرنا الصمت بالصد الرسالي المفجع قطعنا الدرب فعشل شباب الدمعة أخبر ولم نيأس ولم نصعف برغم الضرب والقرب لأن الله قد أهمنا النصر المؤذي لأن الله قد أهمنا النصر المؤذي يا وأصانا إن شمر قد سبعنا ورحلنا ترصد الارض خطانا فهوينا كل هم فهوانا فهرنا الصمت بالصدق الرسالي المفجع قطعنا الدرب فعفو شباب الدمعات اخضر ولم نيأس ولم نضعف برغم الضرب والقمر لان الله قد افهمنا النصر المؤذى من فايده الغدر